موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ا م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 فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق فاما من ا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أ و زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ولكن ي ب ل و بعضكم ببعض والذين قتلوا, والذين قتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ُ الجنه عرفها لهم يا ايها الذين آ م ن و ا إ ِ ن تنصروا ُ الله َّ ينصركم ُُْ ويثبت ََُِّ أ َ ق ْ د َ ا م َ ك ُ م ْ والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم أ َ ف َ ل َ م ْ يسيروا َُِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ف َ ي َ ن ُ ر ُ و ا كيف َْ كان ََ ع َ ا ق ب ُ الذين ََِّ من ِْ قبلهم ِِْْ دمر َََ الله َُّ عليهم ََِْْ وللكافرين َََِِِْ م ث ا ل ه ا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 اسماء ل ذ ي ي ن كَفَرُوا ت ع و وَيَأْكُلُونَ ن ك م ت أ ك الله أ ن ع ا ا م و الحسنى ر مَثْوًا ه م و ك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 و أ لفضيله ا ل م ي ت غ ي ر ط ع م ه و أ ن ه ا ر م ن ا ب ل ب ن يتغير موسوعه ا ر م ن ا ب ل س ي للعلوم م ر ف ربهم الاسلاميه ل ن ا ر و ا ح م م ومنهم حتى إذا خ ر موسوعه ا ا ل ن ا ب ل ذ ي ن أوتوا للعلوم الاسلاميه والذين اهتدوا ه د ز م هدا و ت ت ا ه م س و ا ه م ف ه ل ي ن إ ل ا ا ل س ا ع ة أن أ ت ت ي ل ل ع ل ه م إ ذ ا ج ا ء ت ه م ذ ك ر ا ه م فاعلم أ ن ه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 ف إ ذ ا أ ن ز ل ت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض, رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إ ل ي ك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ف َ افلا ْ ع َ يتدبرون ََْ القران َُْْ افلا ََ يتدبرون َََََُّ القران ُْْ أ َ م ْ على ََ قلوب ُُ أ َ ق ف َ ا ل ُ ه َ ا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 فاسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض أ ن لن يخرج الله اضلالهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم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 بعد م ا تبين ل ه م النابلسي ه ه للعلوم الاسلاميه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 الحياة ا ل د ن ي ا ل ع ب و ل ه وإن تؤمنوا وتتقوا ي ت ك أجوركم م ل ا ي س أ ل ك م أ م و ا ل ك م إن ي س أ ل ك م ه ا ف ف ي ح ك م تبخلوا و ي خ ر ج أضغاركم ه ومن يبخل ف اسماء الله الحسنى ت م ا ا ل ف ق ر و موسوعه النابلسي عن للعلوم الاسلاميه ي ت ب د ك و ن